يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبث من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمثوا نورا لَوْ جَاءَ وَرَاءَكُمْ فَارْتَمَسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ قُضِيَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 119. ينادونهم ألنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم, وتربطتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر 117. فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئة المطير 118. ألم يأنل الذين لا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعلو أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعسلون إن المصدقين صدقات وأقرض الله قَضًا حسنا يضاف لهم ولهم أجر كريم.